ما هو الحرم؟ ترد كلمة الحرم إلى العقول بمفهوم سراي طبقابو وهذا السراي هو الآن متحف يقع وسط مدينة إسطنبول القديمة ويصر البعض على أن السراي ليس إلا بيت السلاطين ومركز ملذاتهم، ويرفضون أي شيء غير هذا كذلك يصر المرشدون السياحيون والموظفون المسؤولون عن السراء على أنه مركز لمجون السلاطين وملذاتهم بل يتصدرهم بعض رجال العلم والفكر عمدا وقصدا ثم لا يترددون من قولي يا لها من حياة ناعمة تلك التي عاشوها دخلنا مرة الحرمة في سراي توبقابو لالتقاط بعض الصور ووصلنا إلى الصالة المسمات صفة الهنكار الصفة واسعة تطل عليها أبواب غرف الدار والهنكار هو السلطان والتي شاع أنها صالة اللهو واللذة مع الجواري، فشرحت حقيقة الحياة العائلية عند الصلاطين، وفسرت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المتعلقة بتربية العائلة وسلوكها. والمنقوشة بخط جميل على الخزف في جدران صفة الخنكار فسألني موظف يرافقنا قائلا كنا نقول للزوار إن هذه أبيات شعر ماجن لتحريك شهوات الجواري والنساء الفاتنات أصحيح أنها آيات وأحاديث؟ فأكدت له أنها آيات من القرآن وأحاديث شريفة فأجهش بالبكاء كثير من الناس يعرف أن السرايا مسكن أو قصر يعيش فيه السلطان وعائلته فحسب لكن الصحيح أنه مركز لدوائر الدولة يجمع ما يشبه اليوم دوائر رئاسة الدولة والوزارات كما يضم القصر سكن عائلة السلطان فالأجنحة المخصصة لسكن السلطان وعائلته هي الحرم في المصطلح العثماني وإذا أمعنا النظر في الحرم منصفين نرى أن بيوت رجال الدولة اليوم تفوق الحرم السلطانية من حيث الفخامة أضعافا مضاعفة